بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تلك ايات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته, ويتم نعمته عليك وعلى آن عقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق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 وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُمَ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِي وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذئب وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئ منهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون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 قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بتمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكربي مثواه عساءين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 ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراوبت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستدق الباب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 كيدك إن كيدك نعيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين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 قالت He said, That was the one who ate me in it. And when I was arrested for من الصاغرين قال then السجن accepted. And مما يدعونني did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 قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نتبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون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 ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر الا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيسلب فتاكل الطير من راسه قُضِيَ الامر الذي فيه تستفتيان وَقَالَ لِلَّذِي ظن انه نادم منهم اذكرني يا عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فِي في السجن بضع سنين وَقَالَ وقال اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع بلاهل خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا ابضات احلام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 أفتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر, واخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فَإِذَا حَصَدتُم فَادْرُوهُ فِيسْنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ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 ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قل نحاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصحص حص الحق انا راودته عن نفسي وانه لمن الصادقين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 خَوَادُوا يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَارَاهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا تَجَهَّزُوا بِجَاعِزِهِمْ قَالَ آتُونِي بِأَخِيكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِى فِي الكيل وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بطاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها غا لعلهم يعرفون غا وقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتب وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ولما فتعوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي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 عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس عقوب قضاها وَابْنَهُ لَهُ عِلْمٌ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَذٰكِرِنَا أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْءَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَثْرِئْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا وَمَا في سَارِقِينَ وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين.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 He said, I will only be ashamed of myself and regretting لا to Allah, and I will know from Allah what you do not know. Dear children, you will be ashamed of Yosef and his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 قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لقاتعين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين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 من آباء الغيب نوح إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من نجوى إن هو إلا ذكر للعالمين